ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأفوسهم ضراؤ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكان إفتراء إن هذا إلا إفكان إفتراءه وأعانه عليه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء. وقالوا أساطير الأولين اكتتبنا فهيتم لا عليه فهيتم لا عليه بكرته وأصيلا قل أزلم الذي علم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ويمشي في الاسواق لو لا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا او ينقال اليك ازون او تكون له جنة أو تكون له جنة يأكل منها وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّكُمْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوراً أَضْرِكَ إِفْضَارَ بُلَكَ الْأَمْثَالِ أَضْرِكَ إِفْضَارَ بُلَكَ الْأَمْثَالِ فَظَلُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إن شاء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 واعتدنا لمن كذب بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اذا رايت من مكان بعيد اذا رايت من مكان بعيد سمعوا لها اسمعوا لنا تغيضا وزفيرا واذا القوم من مكان ضيق وقرنين دعونا لك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدا لا تدع يوم ثبورا واحدا ودع ثبورا كثيرا قل أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي يُعْدَى الْمُتَقَوِّونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانه ولكن ما تعتهم ولكن ما تعتهم آبائهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَقِعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لبعض فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الذي لقد استكبروا في انفسهم لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتكبرا يوم يرون الملائكه لا بشرا يومئذ للمجرمين لا بشرا يومئذ للمجرمين ويطولون حجرا محجورا وَقَدْ إِمْنَاهَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا فَجَعَلْنَاهُ هَبَانَةُ رَأَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ خَيْرٌ لَقَرَّوْا وَأَحْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزْلَ الْمَلَائِكَةُ ثَنَازِلَ الْمُلْكُ يَوْمَ وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعب الظالم على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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم هؤلاء كشرم ما كانوا وأضلوا سبيله ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه غارون وزيرا فَقُلْنَا ادْفَعْ بَعْضَهُ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَطُومَنُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٍ وَثَمُودَ ورس وقرن بين ذلك كثيرا وكلّا ضربنا له الأمثال وكلّا ضربنا له الأمثال وكلّا تبرنا تتبيراً ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء.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 وسوف يعلمون حين يرون العذاب وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل السبيل أرأيت من اتخذ إلها هوا وان تتكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون إنهم إلا كالأنعام انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثمّ قبضنا وإلينا قبضي سيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباساً وأنتم سباتا وهو الذي جعل لكم الليل لباساً وأنتم سباتا وجعل النهار نشراً وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدا تميت ونسقيهم مما خلقنا ونسقيهم مما خلقنا انعام و اناس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 وهو الذي مرج البحر هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما بذخا وحجر محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ولك إلّا مبشّرَة ونذيرَة قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إلَّا مَا شَاءَ إلَّا مَا شَاءَ أَيَّ رَبِّهِ سَبِيلًا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمدك وكفى به بذنوب عباده خبيرا <تصفيق> الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسأله خبير وإذا قيل له مسجود للرحمن وإذا قيل له مسجود للرحمن قال ومن الرحمن أن أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا سبرك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرًا منيرًا وما الذي جعل الليل وانها رخالفة لمن اراد لمن اراد اي يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الأرض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرابا والذين رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا ولم يسرفوا لم يسرفوا ولم يقترو وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه امانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولا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 والذين إذا دُكروا بآيات ربهم لم يخرعوا علينا صموعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا هب لنا من أزواجنا وذررياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما الغرفه بما صبروا اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيا تحيه وسلاما وينطقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما